رجن نَعمم صَالحًا إِ موتِن وَلَ شِئن ل آتَنَا كلُ نَفْسه دهَا وَ حَق قَول مِن وَ حَققَوْل أن وَال Feduku bimene si tumliká, a já umikum heda, innene si nekum, veduku a deben holdi bimekum tum إنما يؤمن باياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون 1. Tتجافأ جنوبهم عن المضاجع, 2. يدعون ربهم خوفا وطمعا, 3. ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين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 نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ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 بآيات ربه ثم أعرض عنها عَنْهَا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه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 1. Užijezji naše zaš aga, kiedy jih analysisu překladatů? 2. Ze měli jejich listopuju. Více ze větskali bezkušení na تظهرون